ثارت بي الاشواق والشوق يدفع طعم الشهادة كيف طعم الشهادة وحارت بي الافكار فكري تولع في صورة التوبة وعزة العبادة ودارت بي الأيام واليوم تدمع عيني على ذنبي تعافى الوساده في صورة الانفال قلبي تسماع في جنه الفردوس دار السعاده عسى على الاقدام نفسي تشجع لله بعته طامع بالزياده لله بعت طامع بالزيادة